غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا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 ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لأمسكتم, لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينا فسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون انني لاظنك يا موسى مسحورا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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا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 قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله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 ويُنذِرُ الَّذينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِيَّاَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا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 وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شقطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا